بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا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 كذبين أول النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أن وجحيما وطعاما ذا غصت وعذابا أليما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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فطروا به كان وعده مفعولا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 ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرروا ما تيسر من القرآن علما أن سيكون وَأَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا we gaan niet van dezelfde